وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرُّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا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 أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيدها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 ونشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل لو فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا من السماء ويرسل عليها.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 فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ين صونه من دون الله، وما كان من تصيرا. الولاية لله الحق، هو خير سواب وخير عقبا، وضرب لهم مثال the world, as if we took it from the من السماء if we نبات it ف to lie Där clothed by Him as he became على shame tovert upon arraHub and Allah appointed to والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم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 اسجدوا ما عملوا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه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 وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس ان وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباقل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا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 أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدا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 واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغل فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من علمنا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 قال said, لتغرق you لقد جئت شيئا your قال you have already لن تستطيع معي صبرا قال لا are بما نسيت ولا ترهقني من will عسرا be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 سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، فخشينا أي يرهقهما طغيان وكفراء، فأردنا.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 دهما ويستخرجا ويستخرجان ويستخرجان زهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً إنا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تورب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تخذ فيهم حسنًا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا فيعذبه عذابا نكرا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً حُسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا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 So will we make عَلَى free to make you between us and between them? He said, What I can do with you, Lord, is and زبر الحديد حتى to me بين الصدفين قال even if He was s earlier cards they would say and they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 هنما للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 You ربه الدكتور